111. أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن 112. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متابا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 உலமியா வலய ஜருல்லும் விமசன்கறி அச்சுன் அவுச்சு கரீவரிஹத்திய வா ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فاملئت للذين كفروا ثم احدتهم فكيف كان عقاب افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت